وتعدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 لونها فبئس المهاد هذا فلذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتح معكم لا مرحبا A német من حمدا ربنا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 We are معرضون من كان لي من علم بالملائِ الأعلى إذ يختصِ. المناık كلهم أجمعون إلَى إبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَم أَخْرَجَنِي مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَخُرْجِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلى يَوْمِ الدِّينِ قال رب بما أضويتني لأزينن لهم في الأرض قال رب بما أضويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أضينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق قل الحق أقول لا أمل أن جن منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجير الله الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمل مُرْكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أموالنا ما نشاء. إنك Qal يَا qawmi arayitum إِن kunntu ala bayinatim min rabbi Warazakani minhu rizqan hasaná Wama a uriidu an ufalifakum ila ma In uridu illa al-islah illa billah,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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ Rabbi رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شعيب مَا نفقه كثيرا Ma teqoolu, wa inna lara kfina zaghifa, walau